بوك تو شيشيم ذي الشيش ستة وستون ستة وستون شيخوت أخات ضمائر الملكية واحد ضمائر الملكية واحد أني شلي شلي ا يا الخبي ا يا الخاصبي أن الله م مفت شلي انا لا أجد مفتاحي أنا لا أجد مفتاحي أن الله مكريس نسعة شلي انا لا أجد تذكرة سفري أنا لا أجد تذكرة سفري أتا شلخا أنت كاف ألخاص بك أنت كا ألخاص بك ماتسات إتهم أفتاح شلخا هل وجدت مفتاحك؟ هل وجدت مفتاحك مسا كرتييس ش الخاء هل وجد تذكرة سفرك هل وجدت تذكرت سفرك هو شلو هو ها الخاص به هو ها الخاص به؟ ها هل تعرف أين مفتاح هل تعرف أين مفتاح الت ش هل تعرف أين, أين تذكرة سفره هل تعرف أ تذكرت سفره شلا. هي ها الخاص بها هي ها الخاص بها أكسف قد ضاعت نقودها قد ضاعت نقودها وكرتس الأشراي قد ضاعت وقد ضاعت أيضا بطاقها المانية وقد أيضا اقها الاتمانية نحن ش نحن الخ ب نح الخاص بنا صانه ح جدنا مض. جدنا مريض سافتا شلانو بريئا جدتنا بعافية جدتنا بعافية أتم شلخم أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن أنتم أنتن، كم، كن،, كن. الخاص بكم، بكون يلدين، ايفو أبا شلكم؟ أين أبوكم يا أطفال؟, أطفال؟ يلدين، ايفو إيمة شلكم؟ أين أمكم يا أطفال؟